من الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم كذلك قال لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون أضغ ييعشق بينهُ يوممل القامة في م كان بهه